أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله ومشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عهدتم من المشركين ثم لم يانقسوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليه معهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلما رصا فَإِنْ تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَمِيلًا إِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَاجْلِهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَعَمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كيف يكون للمشركين آهد عند الله وعند رسوله إلا الذين آهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عَلَيْكُمْ لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرزونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَتُؤَيْمِنُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَتُؤْنُفُ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وهموا بإخراج وَهُمْ بِإِخْرَاجِ وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم ويانصركم عليهم ويشف سدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم ما تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتقذوا من دون الله ولا رسوله ولا منين وليجه والله خبير بما تعملون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 لهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم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 سيح الله ذلك قولهم يفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يوفكون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 أكلون أموال الناس بالباطن ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفزرة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وزهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة وعلموا أن الله مع التقيين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحل له عام يحل له و يحرمونه عامل لواطع عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زوجين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين موسیقی يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم من الحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تانفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تذره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقولوا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 ياتعون الا خرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون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 طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لم مِنْ قَوْمِهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوِ الْؤ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ الله, هسبنا الله, اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون.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 بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالموكر وينهون عن المعروف ويقبزون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعاد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا وشد منكم قوة واكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخوزتم كالذي خازوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثموت وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتاتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويغلقون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 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم وما وهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله فإن يتوبوا يكون خير لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه به وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون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 فريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تانفروا في الحر قل نار جهنم شد حرا لو كانوا يفقهون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 فهل أنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم ثواب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوكل تحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفي ز من الدمى حزنا تفيض من الدمى حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنى رزب أن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله ويقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله والتواب الرحيم وقل يعملوا فسيهده الله وعملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وأخرون نمرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين تتخذوا مصداقا غررا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم كاذبون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 يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِنَّا أَنْتَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِمَا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 عنه النفس ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ضمأ ولا نصب ولا مخمصون في سبيل الله ولا يتقون موتا يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة